اليوم ينشغل أهل كل بلد ببلدهم بل ان بعض هذه البلدان تخوض الآن مواجهات دامية ومعارك عسكرية حادة للأسف الشديد وصلنا إلى مرحلة لا أحد يريد أن يتكلم عن فلسطين ولا أحد يريد أن يتكلم عن العدو عن إسرائيل أنا أتوقع من بعض الناس الآن أن يقولوا يا سيد أنت وين والعالم وين وين عم تحكينا هذا تعبير عن الحال الذي وصلنا إليه هذا بالتحديد ما أرادت امريكا والسوائل أن تصل إليه شعوب المنطقة وحكوماتها ودولها بعد كل الانتصارات والإنجازات التي حققها محور المقاومه من فلسطين إلى لبنان إلى سوريا إلى إيران المطلوب ان نرجع ان ننسى المطلوب أن تخرج فلسطين والصراع مع العدو الإسرائيلي من دائرة ليس من دائره الأولويات يعني الأمريكان والإسرائيل الأهم ما بدون أنه فلسطين والصراع مع العدو يا ما تحطوه بالأولويات خلوه تحت ليس فقط أن تخرج من الأولويات بل أن تخرج من دائرة الاهتمام أصل الاهتمام بل أن تخرج من العقل ومن القلب ومن العاطفة أن نصل إلى مرحلة لما بتقول فلسطين أنا بالليلة بدي أحكي كثير من الأمور لما بتقول فلسطين حيقولوا لك الناس حل عنا أنت وفلسطين تبعك هذا ما يريدون أن يصل إليه الشعوب العالم العربي والإسلامي لبنان وسوريا ومصر والعراق وأردن وكل الدول مطلوب يوصل على محل حتى على مستوى القلب والعاطفة خلاص فلسطين في قرى أرضية أخرى مش في قارة أرضية أخرى في عالم آخر وحتى في العاطفة وحتى في المشاعر طبعا هذا بين تترتب عليه ايضا مسؤولية فلسطينية يمكن إذا بيئي وقت احكي عنها بصياق الكلام يجب الاعتراف بأنهم نجحوا بهذا الأمر إلى درجة كبيرة ولكن لم يفوت الأوان بعد للتدارك ما زال هناك وقت متاح وفرصة عمل متاحة واتخاذ خيارات ما زال متاحا لتدارك هذا الوضع ما الذي يفسر لنا ولكم جميعا هذا الاهتمام الأمريكي الاستثنائي والضغط الخاص من وزير الخارجية الأمريكية جون كيري انه هلا خلال أشهر قليلة بده يعمل تسوية نهائية الموضوع الفلسطيني ليش هلا هذا سؤال مطروح ولا مش مطروح؟ أنه بيطلعوا بعض المسؤولين الإسرائيليين بهاجموا جون كيري وكذا أي سخافات يعني معودين عليها ليبين أنه هو وسيط نزيه وأنه عم يتهاجم من كل الأطراف لا الآن الإدارة الأمريكية تسعى مع الإدارة الصهيونية إلى تصفية القضية الفلسطينية الآن وقته ليه الآن وقته ببساطة لأنه ما في عالم عربي نهائيا بالقبل في شوية عالم عربي في حدا يطلع يقول مبادرة السلام ومن مبادرة السلام العربية وعن شروط وعن ضوابط وعن قيود الآن ما في عالم عربي الآن ما في عالم إسلامي لأن كل دولة مشغول بحاله ما حدا فاضي لفلسطين أبدا ولا حدا فاضي لا يضغط على امريكا لمصلحة الفلسطينيين ولا يضغط على الإسرائيليين بل بالعكس الواقع العربي الحالي يضغط على الفلسطينيين أنفسهم لأن كل واحد سيبدو يحل مشكلته ببلده على حساب القضية الفلسطينية ويبدو يقدم تنازلات بالقضية الفلسطينية للأمريكان لمصلحة الحفاظ على نظام الحكم أو سلطة الحكم أو الوصول إلى الحكم في هذا البلد أو ذاك البلد للأسف الشديد حتى الشعوب هي في عالم آخر للأسف الشديد فلسطينيين أنفسهم وضعهم صعب انقساماتهم ظروفهم حكومة رام الله حكومة غزة يتعرض الفلسطينيون لشتى أنواع الضغوط الدولية العربية والميدانية من قتل وسجن وحصار طيب هذا الواقع هذه التحديات السوائل تعتبرها فرصة أنا ما عم بأرعز الليلة أنا أقول هذه الحقيقة السوائل تتحدث هي والأمريكان هذه فرصة لتصفية القضية الفلسطينية يريدون استغلال هذه الفرصة وفرض الشروط على الفلسطينيين للوصول إلى التسوية التي تناسب المصالح الأمريكية والإسرائيلية ما أرى عزل أنه يمكن التدارك وهذا أعود له في آخر الكلمة